أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو ليدين، ولا يحب على طعام المسكين، فويل للصلين، فويل للصلين الذين هم على صلاتهم ساهون، الذين هم يران. ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر